وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عذابُ جَهَنَّمَ وَبِئسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شهِيقَ وَهِيَ تَفُورُ تَكادُ تَمِيزُ مِنَ الْغَيْرِ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتك النذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ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 ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة واجر كبير واسر قولكم او جهرو به انه عليم بذات الصدور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 انتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون من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 أفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أهْدَاءً أهْدَاءً أَمَن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الارض واليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين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 به تدعون قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معه او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل هو الرحمن امنا به توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بما